ا ل ك ن يجب ان ي ك ي ن هناك اشياء من الممكنه ويكون هناك اشياء من الممكنه ويكون هناك اشياء من الممكنه ك الباب ن ا السابع من علوم الكتاب في المنجيات أن الآن في المنجيات يعني فيها المه المgirlكات في وهي ا ا الباب السابع من علوم الكتاب في المنجيات ل علوم م من ن ج ي في ت و ا ل ن ي ة وهي ع ب ا ر ة عن ا ل إ ر ا د ة والقصد ا ل نيه ة ي ع ب الانسان ر ة عن ا إ ر د والقصد ة هي إ ر ا د ة و ق ص د نوى ان, أن يبكي بهذا الطريق ن و ا أ ن يدخل في هذا الاتجاه ن و ا أ ن يعمل كذا ن نوى... و ا لا بد ا ل ن ي ة معناها ا ل إ ر ا د ة والقصد وهي ع ب ا ر ة عن ا ل إ ر ا د ة والقصد ف ا ل إ ر ا د ة تطلق على العزم والقصد و ا ل ن ي ة والعزم ما كان سابقا على الفعل انا عزمت ان افعل كذا قبل الفعل هذا لا زال تهيئا والعزم ما كان سابقا على الفعل ليكون سببا في تحقيق فعله والقصد عما ب ا ر ة ع كان مقارنا مجارن للفعل ا ل ق ق ص د م ا ر ن ا ا للفعل ل ن ي ة قبل والقصد خلاص أ ن ا ما عملت هذا العمل ولذلك حتى في القضايا ا ل ج ن ا ئ ي ة ي س م و القصد الجنائي لابد من وجود يعني م ص ا ح ب ة الفعل الجنائي القصد ا ل إ ض ر ا ر قصد ن هناك امر اخر ينعم لانه ينعم لانه ينعم ل ا ن ا ينعم لانه ا ل ع م لانه ينعم لانه ينعم لانه ينعم لانه ينعم لانه ينعم لانه ينعم ل ا ن ل ل ف ع م لانه ينعم لانه ي ن ا م لانه ينعم ل ا ن ل ل ن ع م لانه ينعم لانه ينعم ا ن ه ينعم لانه ي ن ع ل لانه ينعم ل ا ي ه ا م ن ا ل م ق ا ر ن ة ل ل ف ع ل ل ك ن ه ا تختص ب ا ن ه ي ن ع ا ل ا ن ة تختص ب ا ن ه ينعم ما تخصص غير العباد اللهم من ينوات أ ن اصحاب اللهم من ينوات ان اغتلف لكن ا س اللهم من ينوات أ ن أ ص ل ي ص ل ا ة كذا أ ن أ ت ص د ق أ ن أ ت ط و ع أ ن أحج و ان ا ن ي ة هي م ا ت ص ق ن اتصدق ان ا ت ص د ا د ق ا ا ت ص ان ا ت ص ان اتصدق ان اتصدق ان ا ت ق ان ا ت ص د ن ه ا ت خ ت ص د ان ا ت ص د ان ا ت د ا ت د ا ت و ل هذا ي ق ا ل ن ي ة ا ل ص ل ا ة ولا ي ق ا ل ق غ ا ل ص ل ا ة لكن ق غ ا ل ق ت ل و ق غ ا ل زنا و ق ص ل ارتكاب المحرمات ي أ ت ي بغفل لن ي ة لا ت ش م ا ة ارتكاب المحرمات لا ت ش م ا نية ل ك ن ا ل م م ا ت لا شمال ا ر ق ص ا ب ا ر سمى ق ف د ت ان ا ر م ت ان اردت ان ا ر ل ت ان اردت ان اردت ا ت اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ن ت ان اردت ان اردت ي ن اردت ان اردت ان لأن ت ان ا ر د ل ل ط ا ع ة أ ن تكون مقبولة ل ا ب د م ان اردت ان اردت ان ا ر ق ب ل ن اردت ان ا ر ان اردت ان اردت ن ا ر د ن اردت ن اردت ا ك ا ن ا ل ط ا ع ة ب د و ن ن ي ة ف ت ان ا ر مقبولة <تصفيق> م ل ك ن يجب ان يكون ه ن ا من ك و ن ن ا ك من يكون هناك من و ن هناك من يكون هناك من ل ك و ن ا ك من ي و ن ا ن يكون هناك من يكون ه ا ك ك ا ك من يكون هناك من ك ن ا ك من يكون ه ا ك من يكون ن ا ك م ي ك و ا ك من يكون هناك من يكون ه ا ك من يكون ه ن ا ل س ف ر حتى ع ن د من ي ا ت من يكون ه ا ك ا ن يكون ه ا ك من ي ك ه م ا ن ي ن و ي ت و ن ه ن يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ا ك ي ك و ه ن ا ي و ن ه ا ك م و ا ك م ك ن ا م و ا ك من ن ا ك ك ن ه ن من ي ك و ا من ن ا ك م ه ا ك من ي ك و ا م ا ب ي ت ا ل ن ي ة و ن ي غ ي ر م أ ج و ر أ ص ل ا ك ه و ع م ل ل ك ش خ ص ي ع م ل آخر هذا ا ل ل ي أ ن ا افضل من اجل ل الحياه التي ا ة فين هي ت ن ط ق بها وفين م ا ينطق بها ق ا ل و ا انها ل ا ت ن ط ق أ ص ل ا ا ل ن ي ة م ح ل ه ا افضل م و ا ح د ا ل ل ي هو الحياه التي ا ا ا قالوا ن ن س ي ف ب ن ة الحج. فكر ولكن ح فكر. ت ى لو م ا ت ع بها والنية موجودة فهي تكسب. إ ذ ن و ا ل ن ي ة لا بد فيها من ا ل م ق ا ر ن ة للفعل لكنها تختص بالعبادات ولهذا يقال ن ي ة ا ل ص ل ا ة ولا يقال قص ة ا ل ص ل ا ة والعزم لا يجوز إ ط ل ا ق ه ا على الله تعالى بما فيه من إ ي ه ا م ا ل خ ط أ في حقه و ا ل ن ي ة لا يجوز إ ط ل ا ق ه ا على الله تعالى من أ ج ل إ ي ه ا م ا ل خ ط أ أ ي ض ا ان الله قصد هذا و ان الله نوى أ ن يفعل هذا حاشا الله الله سبحانه وتعالى إ ن م ا أ م ر بين الكعب والنور وأقل من كذا ولكن قلنا بالله تشبيه ف ل ي س لله ن ي ة م س ب ق ة وليس هناك الله قصد سابقا ل ل م ع ل م ا ي ن ويكون ن ع ل ي هناك سابقا ر أ للمسلمين ويكون هناك سلمين و ل ي ك إ ن س ا ن ا ل ل م ك س ل م ي قدرة فاولا لا بد من وجود ا ل ق د ر ة والعلم فهناك علم بالعمل الذي أ ر ي د أ ن أ ؤ د ي ه يكون عندي ق د ر ة ولكن ما عندي علم كيف أ ص ل ح هذا ا ل س ي ا ر ة و كيف أ ب ن ي هذا الجدار و كيف أ س و ي ه فاذا في واحد من العناصر ا ل ث ل ا ث ة ما اكتمل إ ذ ن ا ل ق د ر ة ثم العلم ثم ا ل إ ر ا د ة لا بد أ ن يكون عندي إ ر ا د ة لهذا الفعل الذي أ ر ي د ان ا ف ع ل إ ذ ا لم يكن عندي إ ر ا د ة ما فيه فعل ما, ما عملت شيء إ ذ ا هذه ا ل ث ل ا ث ة لا بد من توافرها في أ ي عمل ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يؤدي ا ل أ و ل الشوء ا ل ق د ر ة ثم العلم ثم ا ل إ ر ا د ة ف ا ل ق د ر ة تراد لايجاد الفعل وتحصيله ل أ ن ه ا هي ا ل م ؤ ث ر ة في وجود الفعل و أ م ا العلم فيراد ل إ ح ك ا م ا ل أ ف ع ا ل فلا بد من العلم ب ح ق ي ق ة ا ل ح ر ك ة ي ت أ ت ى من, من العبد إ ي ج ا د ه ا ل أ ن من المحال أ ن يوجد ب ا ل ق د ر ة ما لا يعلم حقيقه و أ م ا ا ل إ ر ا د ة فيحتاج إ ل ي ه ا من أ ج ل تحصيل وجوه ا ل أ ف ع ا ل عند ا ل إ ي ج ا د فهذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة لا بد منها في وجود الفعل وهل تكون ا ل د ا ع ي ة م ش ت ر ط ة في وجود الفعل يعني لا بد أ ن يكون هناك ح ا ج ة د ا ع ي ة لهذا الفعل هي شرط في ايجاد الفعل أ و لا ا ل ح ا ج ة ا ل د ا ع ي ة أم ل ا فيه ت ر د د ب ي ن ا ل م ت ك ل م ي ن أ ن ه ذ ا ك ل ا م ف ل س ف ي و د ا خ ل ف ي علم ا ل ك ل ا م ي ع ن ي ف ي ه تردد هل ي ع ن ي أ ن ي ك و ن ه ن ا ك د ا ع ي ل أ د ا ء ا ل ف ع ل ا ن س ا أ ح ي ا ن ا لا أ ح ي ا ن ا ق د ي ا د س ا ن يدعي انسان ب د و ن د ا ع ي له قد ي ف ع ل انسان ل إ فعل و ل ي س ي ع ن ي ا ن يدعي ا ج ة إ ل ي ه و ل ي س ه ن ا ك د ا ع ي له و ا ل ب ع ض ي ق و ل ل ا أ ن ه لا, لا ي م ك ن ع م ل عمل علم ع م ل إ ل ا ب د ا ع ي إ ل ي ه وغرض له ودافع إ ل ي ه فيه تردد بين المتكلمين و المختار عندنا عند ا ل إ م ا م أ ن ه لا بد للفعل من ا ل د ا ع ي ف يحق العالم بالفعل دون الساهل ن ن ا ع م لكن وهو ساحل ل ل اذا إ كان في حق القاصد لا بد من داعي و قد يكون حصول الفعل بباعث واحد يعني بسبب كما لو ر أ ى سبعا فقام من موضعه ف إ ن ه لا باعث له على القيام لا ر ؤ ي ة ا ل أ س د لا غير وقد يكون بباعثين وقد ويكون على يعني يعني قد يكون سببين ق د يكون ث ل ا ث ة أ س ب ا ب للقيام بهذا الفعل الذي ا ل إ ن س ا ن أ د ى أ و قام به ويكون على أ و ج ه ثلاثه ة أ و اولا الداعي إلى قيام أولا أن يكون الداعيان بحيث لو ا ن ف ر د كل واحد منهما لكان كافيا كما لو س أ ل ه فقير قريب له ح ا ج ة ف إ ن كل واحد من القرابه والفقر كاف ٍ لو انفرد في قضاء الحاجه إ ذ ا هذا باعثي ن باعث القرابه والحاجه لو أ ن ه ا اكتفى ب أ ح د ه م ا لا صح الفعل منه مجرد أ ن ه قريب أ و مجرد أنه فقير لكن هنا اجتمع باعثي ن الفقر والقرابه وثانيها أ ن يكون كل واحد منهما قاصرا عن البعث لكل حاصل التاثير بالاجتماع وثانيه ان أ يكون كل واحد منهما قاصرا ن عن البعث لكن, لكن حصل ا ل ت أ ث ي ر بالاجتماع كل واحد من ا ل ث ل ا ث ة أ و الاثنين دافع في نفسه ومثاله أ ن ي س أ ل ه فقير فلا يعطيه و ي س أ ل ه ق ر ي ب ه فلا يعطيه ويجي من اجتمع فيه ا ل أ م ر ا ن فيعطيه فيكون الباعث على ا ل إ ع ط ا ء هو المجموع لا غير يعني ما هو كل واحد عنده هنا في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ه ذ ا أ ن يكون هناك أ ك ث ر من ب ع ث لكن هناك باعث واحد ه والداعي ل أن يكون ح م ه كافياً دون الآخر لكن أحدهما يصير الآخر ا ا ض د و م ع ن ا لا غير في ه ذ ا ك و والداعي ن تأثير الباعث على الفعل في الفعل على حق الله تعالى ليس إ ل ا العلم ب ا ل م ص ل ح ة والداعي في حق الواحد م ن ه هو العلم والظن والاعتقاد وهذا القدر كاف في مقدار غرضنا فلنذكر فضل ا ل ن ي ة ثم نذكر أ ج س ا م ا ل أ ف ع ا ل ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ي ه ا ثم نردفه بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ن ي ة المؤمن خير من عمله فهذه إ ي ض ا ح ا ت ث ل ا ث ة ا ل إ ي ض ا ح ا ل أ و ل في بيان ف ض ي ل ة ا ل ن ي ة وقد ظهرت من ثلاث جهات ا ل ج ه ة ا ل أ و ل ى من جهه الكتاب الكريم فضل ا ل ن ي ة قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه ا ل آ ي ة من أ ع ظ م آ ي ا ت كتاب الله والكثير لا, لا يعيرها أ ي اهتمام بل يبحث لما شك على, على نفسه في أ ش ي ا ء يعتقد ن ي ي ع ان فيها م ص ل ح ة وفيها مضره على نفسه ف الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ش و انظر نسمع ا ل آ ن ملك أ و رئيس أ و مسؤول ي ق و ل والله ل ودناب ودناب احنا ا نصحتكم ش ي ء اللي يريحكم ان شاء الله يريحكم ش و ا ل أ خ شوف ه ذ ان كيف فكيف يتعامل معه ع د م العظيم الكريم ومتكبر ا ياتي الجليل جبار المتكبر ويقول ل هذا الانسان الضعيف يعني كلهم يريد ع ن ي ي كلهم الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر هذه يعني في حد ذاتها تعطي للانسان ق و ة و ر غ ب ة في أ ن يكون عبد م م ت ل في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى ع ن د م ان ا ل إ س ا ن يرى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم أ ي ا ل م ت ق ي ن ل أ ب ر ا ر وقال تعالى ذلك خير للذين ي ر ي د و ن وجهه ف ا ل إ ر ا د ة من ج ه ة الله على ج ه ة الامتنان وفي ا ل ض والإفضال ل بالنعم الغامرة لأنها لا تكون إلا بالقصد والإنعام والإرادة السناء ل نعما جهتنا تكون من ع ورد هذا ا الله تعالى من ه وفي د ل ا ل ة على ف ض ي ل ة ا ل ن ي ة وكونها من أ ع ظ م ا ل أ ف ع ا ل و أ ف ض ل ه اعظم ا ل أ ف ع ا ل ل ل إ ن س ا ن هي ن ي ة ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ن ي ة ه صالحه صلح عمل لذلك يقول ا ل ع ا م ة في المثل يقول الله يعطي ا ل ق ل ن على نيته م يقول لا, لا ولكن يجب ان ب يكون ل ه ي ط ن ا مسائل ويقول لك ان الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا اللي يقول الذي ا لك ل ان م ف س ه لا تدمر ب ن ي ة سيئة ل ك ن قد مشت ا لدينا ر ج ة ب ل ن ا س ب ه ذ ا ا ل ش ك ل ا ل ج ه ا ل ث ان ي ة هذه ا لدينا ل أ و ل ى ا ل ج ه ق و ل لك ان ي ك م ن ا ل ج ه الأولى ق ل ن ا م ن ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل أ خ ب ا ر وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ا ل أ ع م ا ل بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله ومن كانت هجرته إ ل ى د ن ي ا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه قالوا هذا من أ ب ل غ الكلام ومن أ ك ث ر الكلام اختصار و أ ك ث ر ه معنى إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات ولكل امرئ ما نوى هذا ا لما ل ي قال إ ن الله سبحانه وتعالى أ ع ط ى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله معاني الكلم ومعجزات الكلام من هذا اللفظ إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيه اي إ ذ ا كان هناك عمل بدون ن ي ة فلا باعل من وراءه ماذا يعني هذا يعني هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن يجب أ ن يستحضر أ ن يستحضر ما يريد أ ن يفعله جرت العاده فينا يدخل واحد المسجد ك م الفرق بينها أ ن ينتظر ع د ة ثواني ويستحضر فيها ويستلهم فيها ماذا يريد أ ن يعمل وماذا يريد أ ن يقدم عليه ف ي أ ت ي ويقول اللهم اني نويت أن اصلي ركعتين لله الكريم تعبدا وتعظيما وامتثالا وتعبدا يعني اللهم اقبلها مني يعني ن ا ف ل ة إ ذ ا كانت ن ا ف ل ة أ و ا ل ل ه م أ ن ي ن و ي ت أ ن أ ص ل ي ص ل ا ة يكون ل ان و لك ان ي ك و لك ان ي ل ي ك و ان ي ك و ل ا ي ك ن لك ن ي ك و ان ي ن ا ي ك لك ان ي ان ي ن ا ي ك و لك ا ي ك و ل ا ل ان ي ك ن لك ا ل ن يكون لك ان ي و ن لك ان ي ن لك ان لك ان يكون ك ان أ ك و ن لك ان ي ن لك ان ي ن لك ان يكون ان يكون لك ي ل ان ي و ن لك ان يكون لك ي و ك ان يكون لك ن يكون لك ا ل ل ه ع ن و ن ل ان ل ا لك م ن ن ل ا ي ن ل و لك ان يكون ل يكون ي ك و ان يكون ان ك و ع ا ف ي ت ك ونويت في شغري هذا ما أ ت ي ش ن ي فيه من خير من فضلك العظيم أ ن يكون عائدا لي ل أ ق و م به على أ و ل ا د ي وعائلتي و أ ك ف ي نفسي السؤال و أ ك ف ي نفسي ح ا ج ة الناس و أ ك ف ي أ ه ل ي كذلك وما استطعت منه ن يكون للفقراء ف أ ن ت في عباده من أ و ل ما شغلت ا ل س ي ا ر ة حتى تنتهي من هذه ا ل م ه م ه ع ب ا ولكن العباده كلها كلمه لكن ك ب ي ر جدا فهي عمل ط ا ع ة ولكن ع ن د م ا ا ل إ ن س ا ن ي أ ت ي يسمو ه ت أ ص ي ل الشرعي ل ل أ ع م ا ل ت أ ص ي ل الشرعي ل ل أ ع م ا ل نعيد, نعيد العمل أ ا إ ل ى ا ص إلى الشرعي ف ص ب ح للاسفل ل ولن ي ك و ه ي ه ق ك أ ي إ ن س ا ن أ و شيء النوم ف ي حد ذ ا ت ه ي ك ن لديك ع ب ا د اللهم اني نويت في نومي هذا ل ت ق و ي ة على ا ل ع ب ا د ة حتى أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و م و ص ل ي حتى أ س ت ط ي ع أ ن أ ذ ك ر ك الله و إ ذ ا هو في عباده الطالب في ا ل ج ا م ع ة أ و في ا ل م د ر س ة أ و في ال... وهو م س و ج ه إ ل ى عمل أ و إلى م د ر س ه أ و إ ل ى ج ا م ع ة اللهم اني نويت ان يعني اذهب إ ل ى ا ل م د ر س ة أ و الى ا ل ج ا م ع ة لتحصيل العلم الذي يفيدني في مستقبلي وفي منفعتي ا ل ش خ ص ي ة ب أ ن أ س ت ط ي ع من هذا أ ن أ ج د لي ما, يعيد يعني ما يعينني على قضاء حوائجي وحوائج الناس و أ ن أ ج د لي عمل أ س ت ط ي ع م ن ه أ ن أ خ ت م عباد الله و أ أ ن ل ع ن ف س ي يعني يستطيع ان ل إ س ا ن أن يجعل من كل شيء عباده ليش؟ ب ح ا ج ة و ان ح د ة ا ل يجعل ة كل شيء إلى عباده ف أ ح ن ا بين خ ي ان ر ن ج ع ل من أعمالنا كل ه ا عبادة بدون أو نجلس بدون شيء والمسألة س ه ل لا مساله ر ك ا د ة واحد يركض ع ن ي ي ش و ي قبل أ ن يعني مثلا ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي تتعبنا مثلا أ ن ت جالس في البيت وكذا وقالوا ك ذ ا و يالله بالله لو سمحت اهلك يالله وصلنا إ ل ى مكان معين منك انك تخرج وانت تنفخ وتسيح و ت ن ي ح وزعلا نحن ا ح ن نحن ن م ن ن تمشي ن م ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ر ض نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن ن ح في كذا ح ن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ن ح و ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فكل ش ي ء ن س ت ط ي ع ب ا ل ل ه لو سمحت ي ا و ن هناك رح ء يجب ان يكون ه ن ك ذ ا ء ي ج ان يكون هناك ي ء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان ي ل و ن هناك شيء يجب ت ر و ح ب ن ا ك شيء يجب ان يكون هناك ش ب ا ل يكون هناك شيء ي ج ان يكون ه ن ي ء يجب ان ي ك و ك شيء يجب ان يكون شيء يجب ان ي ك و هناك شيء ي ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء ي ان يكون أ ن ا ك ي بهذا ا ل م ك ا ن ر ض ا ك شيء ي ل ب ان ي ل و ا ل د ت ي قربة ل أ خ ولولادي ا ن ي أو أ إذا هو صاحب ل كي أ ط ع م أ و ل ا د ي ووالدتي وكذا وكذا وكذا واذا المسألة خرجت الى د ة و لازم ل إ ط ا ع ة طاعة إلى, إلى, إلى وإلى ع بدل ا ة ب د ماهي أ ن ت مجبور م ج ب وغير ر و م أ ج و ر على ما قال ا ل آ ن أ ن ت مرتاح وتروح تجيبها وانت ر ج ع من طيب ومعها أ ج ر من الله سبحانه وتعالى ف هذه ا ل م س أ ل ة حتى نفهم معنى النيه النيه تحول العمل الذي لا ف ا ئ د ة منه إلى ج ب الى إ ل جبال من الاجر أ ج ج ر إلى ب ل ل من ا أ ب س ه و ل ة وكل شيء تستطيع أ ن تفعله يقول اشهد الله أن حتى نسترد على المحامي حتى جلستك إ ذ ا كانت معك ج ل س ة مع أ ص د ق ا ئ ك شرط انها تكون ج ل س ة واعيه ج ل س ة معاص فيها غنى او غيبه او نميمه ولا فيها ومع ذلك إ ذ ا جيت في هذه ا ل ج ل س ة تستطيع أ ن تحول خروجك منها إ ل ى طاعه او عباد ن ك ت ن أنك ما تجلس في هذا المكان ل أ ن فيه معصيه وغادره أ ن ي ل أ ن فيه معصيه طلبا ل ما عند الله وإذا لعبادك أنت فكل شيء بالعقل تستطيع أ ن تحوله إ ل ى عباده وكل شيء م ع ضيع العقل يبقى ه م و غم على قلبه、وكتبه. شئت أ م أ ب ي ت إ ذ ن هذه من فضائل ا ل ن ي ة الجهه ا ل ث ا ن ي ة نعم ا ل أ خ ب ا ر و قال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ا ل أ ع م ا ل بالنيات و لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أ و امراته ينكحها ينفح فهجرته إ ل ى ما ه ج ر إ ل ي ه اسال م س أ ل ة اثنين الله أ ن ا طالع م ك ة لكن اطالع م ك ة تبغى تبيع وتشتري طالع م ك ة تبغى تخطب طالع م ك ة تبغى فيه واحد معين وتبغى تمشي معه إذن أنت في نية إذ أنا ط ا ل ع م ك ة أريد أ ن أحج أو أعتمر لماذا أ نية لا صلح ل ل وقال م يمكن أ ان يكون ه د ا ء أ م ت ك اهل الفرش ولكن كذا فرب ت ي ي ل ص ن ي ن ا ل ل ه أ ع ل م الفرش يعني أ ك ث ر الشهداء ليس معنى أ ن ه يكون شهيد على الظاهر أ م ا م ن ا انها استحق م س أ ل ة الشهاده لا حتى وهو يقطع هذا هناك لا بد من وجود ن ي ة أ ن ه خرج للقتال ل أ ج ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله أ م ا خ ر ي ت يقال ذاك فلان ا بن فلان خرج شاهد سيفه وفعل وفعل وفعل ل ك ن هذا ل م ا ن ه يسير و ي ع ل دنيا و ل اخر و ي ع م الله ي ع م ل ع الله ي ع م ل ع الله ويعمل على الله و ي ع ل على الله و ي ع ل ع ه ويعمل ع الله ويعمل ع الله ي ع م ل على ا ويعمل على ا ويعمل الله ويعمل الله و ي ن م ل على ا ل ويعمل على ا ل ويعمل ا ل ل ع م ل ع ل الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل على ا ي ع م ل على الله ويعمل على الله ويعمل ع الله ي ع م ل ع الله و ي ل ا ه ويعمل على الله ويعمل على الله ويعمل ع ا ل ل ي ع م ل على ا و ع م ل على ا ويعمل على ا ويعمل على ا ل ل و ي ع ا ل ل ي ع م ل ا ل ل ي أنت م ع ك ولا ينظر إ ل ى كم أ و ل ا د ك ولا إ ل ى جمالك ولا إ ل ى أ ن ك وسيم ولا إلا أبداً إنما الى ابدا إ ن م ا النظر إ ل ى العمل إ ل ى القلوب والعمل ف إ ذ ا كان القلب صافي فصاغي إ ل ى الله سبحانه وتعالى وجعل ي من كل أ ع م ا ل ه طاعه فهذا المقبول تقضى النظر غني فقير في قصر في شارع في خ ي م ة في أ ي شيء و إ ن م ا نظر إ ل ى القلوب ل أ ن ه ا م ظ ن ة ا ل ن ي ة ومحلها وقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ن العبد ليعمل ا أ ع م ا ل ا ح س ن ة فتصعد بها ا ل م ل ا ئ ك ة في صحف م خ ت م ة فتلقى بين يدي الله تعالى يعني ما معناه انها بين يدي الله ب ا ل ج س م ي ة وفي علم الله سبحانه وتعالى فيعلم بها الله سبحانه وتعالى فيقول أ ل ق و ا هذه الصحيفه إ ن م ف إ ن ه لم يرد بها وجهي ثم ي ن ا د ي ا ل م ل ا ئ ك ة اكتبوا له كذا اكتبوا له كذا فيقولون يا رب انه لم يعمل شيئا يعني تفقد الملائكه ب أ ع م ا ل ك ب ي ر ة جدا في نظر الملائكه الملائكه لا تعلم الغيب كرام الحافظين يعلمون ما تكتبون ما تفعلون الغيب لا لكن عالم الغيب الله سبحانه وتعالى فياتوا بهذا العمل معهم هذا عمل ما شاء الله يعني يلترم و هذا عمل صحيح. لا يرد ا به وجه الله سبحانه وتعالى إ ن م ا يرد ا به ا ل ر ئ ا ء أ و ا ل س م ع ة أ و التكاثر أ و التكبر أ و او سبحان الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى له م ل ق و ا هذه ا ل ص ح ي ف ة ف إ ن ه لم يرد بها وجهي ثم ينادي ا ل م ل ا ئ ك ة ويقول ا ك ت ب و ا له كذا ا ك ت ب و ا له كذا و ل م ن يقول لك ذ ان تتعامل مع الله ولكن يقول لك ان تتعامل مع الله ولكن يقول لك ان ه تتعامل مع م ن من خير م ل و ق ا ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و ل لك ان ر ب ع ة رجل آ ت ا ه ا ل ل ه ع ل م ا و م ا ل ا فهو يعمل ب ع ل م ه في م ا ل ه ف ي ق و ل رجل ل و آ ت ا ن ي الله ما آ ت ا ه لا ع م ل ت كما يعمل ف ه م ا في, في الاجر سواء ورجل آ ت ا ه الله مالا ولم ي و ص ه ع ل م ا فهو ي ت خ ب ط ب ج ه ل ه في م ا ل ه ف ي ق و ل رجل ل و آ ت ا ن ي الله مثل ما آ ت ا ه لا عمل ت كما يعمل ف ه م ا في الوزري سواء ي ع ن ي ف ي مثل هذه المين. معروف ان, أن ل يكون الصالح. الصالح هذا ا ل إ ن س ا ن ي ع ي ز ن ظ ر ف ي ه ا لأن ا ل إ ن س ا ن يرى ا خ ذ ا ل ل ه أحد إ ل ا بكث و ل ي س ى ان يكون هذا الانسان ي ر ان يكون هذا ا ل إ ن س ا ن ن و ى أ ن ي ع م ل ع م ل س ي ء ولم ي ق و م ب ه ف ل ا ي ح ا س ب ع ل ي ه ا ل ع م ل ا ل ص ا ا ل ا ن س ا ل يرى ان يكون هذا الانسان ي و ى ان يرى ان ع م و ل ك ن هذا الانسان يرى ان يرى ا ل ت خ و ي ر والوعد والوعيد أ ل ا ترى كيف شركه ب ا ل ن ي ة في محاسن عمله ومساوئه نعم وفي حديث أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم لما خرج إ ل ى غ ز و ا ل تبوك قال إ ن ب ا ل م د ي ن ة أ ق و ا م ا إ ن بالمدينه أ ق و ا م ا ما قطعنا واديا ولا وطعنا موطئا يغيظ الكفار ولا أ ن ف ق ن ا نفقه ولا أ ص ب ن ا م خ م ف ه إ ل ا شاركونا في ذلك وهم ب ا ل م د ي ن ة قالوا كيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا قال حبسهم العذر فشاركونا بحسن ا ل ن ي ة يعني كانوا يريدون أ ن يذهبوا صادقين في الخروج ولكن لم يجدوا ما يخرجهم قال الله سبحانه ولكن ي ج ا ع يكون لك ان يكون لك ان ي ك و ل ا ي ج د و ا م ك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و ل ان يكون ل ان ي و ن ل ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك م ن لك ان يكون لك ا ك و ن لك ان ي و ن لك ا و ان و ن ان لك ان يكون ان ي ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان ي ة و ن لك ان يكون لك ان ي ك ن ان ي ك ن لك ان ي ك و لك ا و ل ا يكون ل ا يكون ل ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ن يكون لك ان ي ك و ل ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ب ك و ن ز ل ت التوبة بعد بعض ا لا ر و ي ا ت ب ع د خ م س ي ن ي و وبعد م ك ذ ا ي ع ن ي حتى منذ قرأ ص هناك وآمى ت و ب ة ا ل م س ل م ع ن د م ا بشر أحدهم ب أ ن ه ا ن ز ل توبه ت أتى إ ل ى ر س و لانه يجب ان يكون هناك توبه م ا ل م ه لانه يجب ان يكون هناك توبه مسلمه لانه يجب ان يكون هناك توبه ق ي م ر ا ب ط ن ف س ه ف ي ه ا و ل أ ن هذا ك ب بتخلفه قطيئة رسول عن ا ل ل ه ع ل يجب ه وعلا وآخر راح ل س راس في ج ل حتى سمع ان ل م ا د يكون أبشر يا فلان أبشر يا ل ا ن أبشر ي ا ل ا ن ف ق ت ز ل ت ت ت و ب ك من م عند الناس ل ه س ب ح ا ه و ت ع ل فلما إلى ى أتى أحدهم ر ويقولون ل الله صلى الله ل ع ا قال يا رسول الله الله ان الله ي ع علم ن ي م ا ف ي ك ذ ا ي ع ن ي م ن توبتي وصدق توبتي و من صدق توبتي أن ل ح ا ئ س دام. من جماله و م ن ك ذ ا و م ن كذا لا ل يقول ل ي ل ه س ب ح ان ه و ت ع الله ى شكرا ل ن ق ب ل ه ان م ع يكون ل مسؤولي يأتي على محمد وعلى ل محمد وفي حديث, وفي حديث ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له فهاجر الرجل فتزوج ا م ر أ ة منا فكان يسمى مهاجر أم م قيف ه ام ج ر أ قيس وهاجر وتزوج بها ل أ ج ل زواجها فلم يقال مهاجر إ ل ى الله قال مهاجر أ م قيس وفي الحديث أ ن رجلا قتل في سبيل الله فكان يسمى قتيل الحمار ل أ ن ه قاتل رجلا ل ي أ خ ذ سلبا وحمارا فقلت ل ا على ذلك فاوضح الى ن ي ة لم ي ق ا ت ل لله سبحانه وتعالى إ ل ل ا يذلل النقنع او ا ل س م ع ة أ و كذا وفي حديث عباده ة ب ا د عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن غزى وهو لا ينوي إ ل ا اقالا فله ما نوى وقال أ و ب ي أ س ت ع ن ت رجلا ي غ ز و معي فقال لا حتى تجعل لي ج ع ل ا فجعلت له فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف ق ا ل لي س ل ه م من دنيا ه ولام ن آ خ ر ت ه إ ل ا ما ج ع ل ف ل ه وفي حديث ابن عمر من كانت الدنيا نيتي جعل الله وفقره بين عيني و ف ا ر ق ه ارغب م ا ي ك و ن إ ل ي ه ا من كانت الدنيا نيتي ع ن ي لا يريد الله ع م ا ر الدنيا ولا يريد ا ل ل ف ت ا ث ر ولا يريد ا ل ل ف ا ل ا ل ل ف ا ت ر ولا يريد ا ل ل ف ت ك ب ر على الناس وعلى ع ب ا د الله و ل س ل ه هدف في الهدف ل من الله ى إ ط و ل م ن ه ذ ه الدنيا ا ل ل يبحث ي بها عن العمل وعن الرزق وعن ك التغير و ذ ش د ي د ق و ل م ن ك ان ت الدنيا ن يعني ت ه ل الله فضره ب ي ع ن يقولون ا في شدة ا ل ص بده ل و يمدد له في, في, في العمر لكن、هيها. لا زال راغب في الدنيا هيها يش... في راغب بريد أن يلسمها أن لسه ومن تكون ا ل آ خ ر ة ه ن ي ة ومن تكون ا ل آ خ ر ة ه ن ي ة جعل الله زناه في قلبه مطمئن غني جلب ع الله ظناه ل في ق ه وجمع علي ه ضيعته وفارغها أ ذ ه ا د معي ه ي ع ن ي ل ا ن ل ي ش أ ز ه د م ا ي ك و ن ف ي ه ا ل أ ن هناك من هناك م ا ك من هناك م ا من هناك م هناك من هناك من هناك من ه ا ك من هناك م ا ك م هناك ن هناك ه و ا ك من ه ن ك من هناك م س ه ن ا من هناك من ا ك ل ن هناك من هناك م هناك من ه ن ا ل من ه ن ك من هناك من ه ن م ه ا ك م ك من هناك من هناك من ه ا ل من هناك من هناك من ه ن ا م ا ك م هناك من ه ا ل من هناك من ه ا ك من ه ر ا ك من هناك من هناك ا ك م هناك من ه ن ا ل م هناك من هناك من هناك م ا ك م هناك م من هناك م ا ك م هناك ا ك م هناك هناك من ه ن ا إ ن م ا ي ك ت ل المكتلون على ا ل ن ي ة الجهه الثالثه ا ل آ ث ا ر فقد ق ا ل عمر قال رضي الله عن ه أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ادم ا خ ت ر ض الله والورع عما حرم الله وصدق ا ل ن ي ة فيما عند الله و ك ت ب س ا ل م إ ل ى عمر ب ن عبد العزيز ف ع ل م أ ن عون الله ل ل ع ب د على ق د ر ا ل ن ي ة فمن تمت نيه ت تم عون الله له وين نقفت نقف و ح ق ي عند اود الطائي وقال إ ن ن نقف بقدرة و بعض ا ل س ل ف رب عمل صغير تعظمه النيه ورب عمل كبير تصغيره النيه وحكي عن داود الطائي انه قال اتزهد ل ا ل ت ق و ى فلو تعلق ت كل جوارحه بالدنيا لردته نيه يوما إ ل ى ن ي ة ص ا ل ح ة وكذلك الجاهل ب ع ك س ذلك وعن سفيان في الثوري كانوا يتعلمون ا ل ن ي ة قبل ما يتعلمون العمل وما دمت تنوي الخير ف أ ن ت بخير وقال بعض الصالحين إ ن نعم الله عليكم أ ك ث ر من أ ن ت ق ص ى و إ ن ذ ن و ب ك م أخفى من أ ن تعلموها ولكن أ ص ب ح و ا تائبين وانشوا تائبين يغفر الله لكم ما بين ذلك وكان بعض الزهاد يطوف على العلماء يقول من ي د ل ن ي على عمل لا أ ز ا ل ف ي ه عاملا لله تعالى ف ا ن ي لا أ ح ب أ ن تاتي علي س ا ع ة من ليدن ولا نهار أ و نهار إ ل ا و أ ن ا عامل من عمار الله فقل ي له كدوا جت حاجتك فعمل الخير مستطعت ا ا ف إ ذ ا فترت أ و تركته فهم ب ع م ل ه ف إ ن الهمم ا بالخير كفاعل فهذه غ ا ي ة ما نريده في فضل ا ل ن ي ة إ ذ ن هذا فضل النيه العظيم يخرج ا ل إ ن س ا ن هذا ا ل إ ن س ا ن تخرج هذه ا ل ن ي ة من مجرد كائن حي ليس له هدف في حياته إ ل ى إ ن س ا ن كائن حي محترم مميز له مكانته عند الله و عند نفسه دائما إ ذ ا لم يكن ا ل إ ن س ا ن عند نفسه محترم و مهيا عند نفسه و له في نفسه هو فلن يستطيع أ ن يكون عند غير نفسه ل ه قيم حتى ع ن د ا لن ل ه س ب ح ا ه وتعالى إذا لم يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يسخر هذه النفس حتى تكون ص ا د ق ة مع الله سبحانه و ت ع ا ل ى و يسخر هذه النفس ب ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة و لن يستطيع أ ن يعمل شيء فكل عمل هذا المنطور بدون ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة و ب ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة العمل البسيط ل أ ن الله سبحانه و تعالى يضاعف إ ل ى سبع مئه الف و أ ك ث ر و أ ك ث ر و يقول بغير حساب فهنا يكون ا ل إ ن س ا ن له المكانه ا ل س ا م ي ة وله المكانه التي ينافس فيها غ ي ر ه من المخلوقين ومن عباد الله سبحانه وتعالى إ ل ى هنا ونسال الله سبحانه وتعالى ا ل توفيق السداد ومن ا ل ن ت ي الرشاد وصلى الله وسلم وضارك على سيدنا محمد وعلى ل ا س ي ب ي ن ا ل طاهرين اللهم صلى ا ل ل م و س ح م على سيدنا محمد وعلى ا ل س ي ب ي ن ا ل طاهرين اللهم ا ج ر ل ن و ب ن المرور و ي ا ل م ر ن ا وفي ا ل ص د و ر ن ف ي ا ل م ر ا ر ا ت ن المرور وفي ا ل م و ر وفي المرور و ا و م ر و ر و ف ا ل م ر و ع وفي ا ل م ر و ع و ف ن المرور وفي المرور و ف المرور وفي المرور وفي المرور وفي ا و ا ر و ق وفي المرور ي المرور و ي المرور وفي المرور وفي ا ل ر و م وفي المرور وفي المرور وفي المرور وفي المرور وفي المرور و ي ا ل ر و ر و ف ا ل م ر و ي المرور و ي المرور و ي ا ل م ر ي ر وفي ا ل ل ه م ر ش ف ي ا و ر وفي ا م ر ا ض ن ا و أ م ر ا ض ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م ر و ف ا ل إ س ل ا م و ا ل م س ل م ي ن ف ي ك ل م ك ا ن وقال ء ا م س لنا م ي ي ذ ا الجلال و ا ل إ ا م و أ م ن ا ف ي أ و ط ا ن ن ا و ا ج عن ل ا من عبادك ا ل م خ ل ص ي ن الصادقين ونحن نتحدث عن المسلمين في ونحن نتحدث عن المسلمين ونحن نتحدث عن ا ل م ا ل م ي الجلال ونحن نتحدث ل ن المسلمين ونحن نتحدث عن المسلمين ونحن نتحدث عن المسلمين